ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للارض مدا للارض مدا قلم انت فكم عبرت عن بنيت المجد اطوادا انشدا اطوادا انشدا انت يا ملهم شعب ان يبرع اشتكم حقق للشعب مرام للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطواب الشداد أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مراد زاهد الخيرات سل عنو شمالا وجنوبا ونجودا ووهانا جامع الاشتات امد مذ عرفناك تحب القوم جمع الفران زاهد الخيرات سل عنو شمالا وجنوبا ونجودا ووهانا ذا عرفنا كتحب القوم جمعا لا فرادا في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من في البدنسات قدر ما كان من ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطوات الشداد أنت يا ملهم شعب أن يبر وعشت كم حققت للشعب مراد